بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم هي ما تنعم الا <سؤال> ما عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شع ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاءد ولا الهدي ولا القلاءد ولا آمن البيت الحرام يبتون فضلاً من ربهم ورضوانا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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء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 وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلا زلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ وَنُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أنت أمت الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من, المومنات والمحصنات من الذين أمت الكتاب من قبلكم إذاً محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخذان وَمَن يَكْفُر بِلِيْمَان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واارجلكم غَائِبَيْن وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ مستم اولامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم وايديكم من لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Wzkru nigma Allahi alaiyku wa miithaqu al-ladhi waithaqu bhi. Ithqulun samna wa a'tqun. Watakulillah. Inna Allaha alimun bidthadil sddur. شهداء بالقسط ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولى أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسوق إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خذ الله ميثاق بنين إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ لَأَمِنْتُمْ رسولي وعزوتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ يثاهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عم وضعيه ونسو حظم مما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة منهم لا قليل منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم قوم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Ya ahla al-kitab, Qad jaa'akum Rasululaa, yubayin lakaum kathiran min ma kuntu mtaufoon min al-kitab, wa yafu'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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا نراد أن يهلك المسيح بن مريم وأما ومن في لض جميعا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 Bahu. Qul fal ma yudzibukum bithnu bukum. Belaum bsharum min man khalq. Yafiru limayysha' wa yudzibu mayysha'. السماوات ولض وما بينهما وإليه المصير Ya ahla al-kitab, Qad jaa'akum Rasuluna, yubayin lakum, ala fatarah min al-Rasul, an taqoolu ma jaa'ana min bishiru, walla naddid,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 اَوَجَعَلَكُم مُلُوكا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دَخُولٌ لِلظَّلَمِ مُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ dan tidak berhati-hati, dan tidak berhati-hati. Mereka berkata, Mose, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, دخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم دخلوا عليهم الباب. فَإِذَا دَخَلْتُمْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّ دَخُلَهَا اذهب انت ربك فقاتلا فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون قال ربي انني لا املك الا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين dan lie Där SCP- 지� invet yang benarur dan stepbook masalah dari taraf le Razif kemudian menitui Yes mediagin OUR untuk semua mengadalah sejenosos لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 مِن اجْل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ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 يَدْيُ يَوْمَ جَزَاءٍ بِمَا كَسَبَ نَكَالَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِن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 Ya ayah Rasul, laa yepzin keladzinn yusari'oon fi al-kuffar min al-ladzinn qaulu amanna bafwahihim, wa lamtumin qulubhum, wmin al Mau n keliru semmau n laku mina khalin lamiatu. Yuharifun al kalimah b agamauzgih. Yaqulun ilu ti tum hafa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 وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Wakifah yuhkamun k wa'inda'hum al-tawratu fiha hukmullahi, thumma yetolloun min bagi dzalik, wa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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 فَمِنْ بِلًا فِي وَلُذْنِ بِلُذْنِ وَالسِنِّ بِالسِنِّ وَالجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ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 Wa atainahu l-jil fihi huda wal-nur wa muzadqal lima bina yadhihi min al-tawrat wahuda wa mu'ayyata ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبعه وأهم عبما جاد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 فاستبقوا الخيرات إلى الله موجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله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 ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وَمَن يَتَوَلَّوْم مِنْكُمْ فَإِن Allah لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داعرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا هدا ايمانهم انهم لبعكم حبط اعمالكم <سؤال> حبط اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن بالله هو الغالب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعكلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون بالنار Maha unzil ilainya, WMA unzil min Qabul, WAnakthera kum قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة, وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولائك شر م مكانوا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاء ودخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم لاسم اكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتين يُنفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وغفر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 والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فضنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جناتا نعيم ولو أنهم قام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم قد وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ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 إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك ضياونا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين Inna al-lazhin wal-lazhin haadun wa s-sabun wa an wal-yewm lahkhir wa'amil s-salihah وَعَمِلِ الصَّالِحِينَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ خَذَنا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلنا إِلَيْهِمْ كُلَّمَا جَاءَ وهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 وما للظالمين من أنصاد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب لئي، أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ كَانَا يَاكُلَانِ الطَّعَابِ أُنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ لَايَاتِ ثُمَّ انظرَنَّا يُوفَكُونَ قُلَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْحُدُونَ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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موتة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا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 Maaarafu min al-haq, yqunun Rabbana, yqunun Rabbana, aman, faktabna ma' al-shahidin, wa ma lana la nuuminu billahi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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنزل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم اليمان فكفارتهم طعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أيها الذين آل ولا انصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغض ويطاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتغون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 واعملوا الصالحات ثم تتقوا وامنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشي وأيذ تنالهم أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنتهوا بدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعهلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ لا إذا هتديت إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثنان ذا عدل منكم أو خرال من غيركم أو خرال من غيركم إن إنتم ضربة في الضعف أصابت مصيبة الموت تحبسون أما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن لاثمين فان عثر على أنه مستحق فإن اخران يقومان قام من الذين استحق عليهم لولا ان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ان اذا لمن الظالمين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 قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَفْخُفْ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ لَكَ مَا هَوَ لَبَرَصَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ إذا وحيت إلى الحواريين آمنوا بِوَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قالوا نريد أن كل منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء اذا تم من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه من وارزقنا وانت خير الرازقين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 Wahid. Kalau Allah, ya Aisy bin Mar'iyah, anta kau katakan kepada orang-orang kafir, mereka mengambilku dan orang-orang kafir tidak ada yang beriman kecuali kepada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 تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه إن وهو على كل شيء قدير